إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء بِهِ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم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 وَإِذا تُتْلَ عَلَم آياتناَا قَاُوا قد سَمِعْنَا لَ نَ شَ ألَ قُلنا مِثْن هذا لوْ نَشَ أُلَ قُلنا مِسْن هذا إنه إِلا أَسَلطير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 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَ إِن أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 اِذ انْتُمْ بِالعدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالعدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يريكهم الله في مَنَامِكَ قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً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 فَلََّ تَراءَةٍ فأَتَانينَكَ قَعَلَ فِبَيْه وَقَالَ إّ بَر أُم مِنكُم إي أَرَامَ ل تَرَونَ إِّ أَقَافُوا اللهَّ واللَّهُ شَديدٌ الْ العِقاب إِذ يَقُ الْمُنَافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُل بِهِم م رَضٌ غَرَّهَا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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفطغنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِنا تَخَبًَا مِن قَوْ م خِييانَةَ فًَا بِذ إلَهِمْ على سَوى إِ اللهَّهَ لا يحبُّ الخائنين وَلَا يَحْسَبَ الذيينَ كَبَوسَبَقُ إهُ لا يعجِزون وَاَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَإِن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يختعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم